اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آه بيته الطيبين الطاهرين اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين وفقنا لما تفق وترضى إنك على كل شيء نجيد وقال أعمالنا خالصة اللي الكريم وصلي على محمد وآله قال عليه السلام وبدر في خادصة رأس الرجل خمسة متاغيل الخارصة هذي ما بلاء كشرة القشرة خارصة لا حارصة حارصة هذي ما بلاء تبعد زيال القشرة ما لكن بيقدوها من دخناها والله من نقول بلاء كشرة هالعلي. القشرة هالعلي قشرة هالعلي ما بييدا منه ثانيته بقى اوله من الجل ما بيقولش في هذا وفي الدميه ليك اتصال منها 12 ونصف وبتقال ان حصل ال... او 3 جرام 3 جرام وثلاثة. ها <متكار> نادى 10 يعني النادى في 10 نادى ما <متكار> هو ما هو النادى اشتري نصلي بس غلط طيب قال انا نحدد هذه هذا كم وزن ها ها نسكر كم اجره 10000 الاسكاد جرام يعني 3 جرام بيطلع عليه 3 جرام ضربه فاتر قريب الله امك دايره الى ضرب هذا يا علي 5 مثاقيل 5 في 4 ونص واداني قال فيها 12 ونص هو في الباضعه 20 دي شقت حالا الله هاي نفسها ها لا ما بلاي جدم دو ما بلا ابيش راح عليها قال هنا سال الدم لا سال في الدام نكون ما في الصدعه انا الدم, الدم, الدم, الدم, الدم. في ما يسيل ما بلاي بكدم كلها لا ما ديك ما بشي يدخل كل ما بل الجلد ابي تشرح قدام يا هيك اسمي بصوره وفكره يقول لي جرح ويقول لي الدم مكان آه. وبعض الاحيان يخدش واحد وسال اه اه ها؟ ما احبير حامي بيجي جمزر عبد الله اه ما احامي اذا قد اخذ بها تياتا اشعارات كذية قليلة اصابها بيحتاج يخرج انه نجيب لالقشرة تياتا بعدها كذية لحتى الخيانة ما بلا بيكل دم مكان ما بتتصير الجحف اذا نزل قليلة خرجت اذا قد اخذ ها؟ اي هذا واحد هذا ابو حسين احد بيش الارش يعني نادر نادر احد لما اجي وحدي بعرف ايش اسوي يا اخوته يا اخوته يقرش ويسويه ويرجع يقولوها قول مثل جاء عليه بس عاد يقولي الله يا سلام <سؤال> <آه>. <سؤال> <سؤال> الله بيعرف شو بيارجوع معتمدو هرشي شرعي وصداقته طاقه بكل شيء صدق فيها لكن نسميها الحارسه هاي يا ابو عادل هذا ما كيف انا قال الزينه خفيف على الفرنسي على الفضخه فوكيل باطعه 20 هي هذي قد نصف اللحم فأقل تجفة يا عم؟ ها؟ قطعت اللحم ايه قطعت اللحم بام بيه. وفي المتلاحمة ثلاثونة المتلاحمة هل هذي قطعت على نصف اللحم هل نصف اللحم دائما إلى المكان؟ ايه في اي مكان برقيس تعالى يدعو كنا نهر يا صلح من ايه صلحة صلحة صافر في ايه والبعض فعالى في اي مكان وال حمزة الموقعة والسلحة ايه فلكن عدا بيحسب كلها فالرأس قال لي ان في, في السمحات يا اربعين وصل معبينه بين اللع... العظم اللي فإذا مدلاً جاهو أقل منه أقل من العباقي قليل لحظ فإذاً ثلاثي وضي حلمة الثدي ربع الدية قال بشرط إذا ما, ما بلا قطع الحلمة وما خرج الدهن للا الحليب آه. والله في الجنبية تصديح انا مصديح ها وفي حلمه الت يعني بلادنا على الحلم بس ولما تنزل بهم سدد جميعها يا هرنس وفي ضروره دمعه ضروره ديه العين اذا مثل لطمه ولا فدعاه لا يغدو بها يقعد يدمع على حلو طول ياكلت الله على متتدي يعني سد سد ها على متتدي واحده لما تنزل يجي واحد بس سد لا واحده بتواصل الدم الحديده بيديه بتعاد تدق على طول ايه لما عدت بتجي ذا واحد صركا والله ايه لكنه عايز يا ترى انتي ماك ما ادري ما بشي خشيب لحقوم يقوم يقومه ودي دوني هي تعال الخمص <تصفيق> خلاص اذا قالوا كذلك العرب اذا مثلا اذا سبب لها سبب لها العرب استمد بري من ما عاد ولا مخاط كذلك ولا رح يعني على طول تمام فالحين ويدونه هي الخمس يعني اذا مثلا تتدمع بعض الايام بعض الوقت وبعض الوقت تقصد ايضا اذا لما ديت العيد يعني العشر من الدهر وفي كسر فنجبر ونحوه ثرث ما فيه لو, لو, لو لم ينقبل يعني فيما كسر من الاعضام باليد ونحوها وارجعه رجعت على حالتها وكذلك نحوه بعدها رجعت على حالتها على رجعت رجعت جبرت سبرت على حالتها أين بترجع جبر بصير وبالتلائل وكذلك العقل إذا مثلا بتزال العقل ورجع الله اشهد الشوه والله من الله اشهد الله اشهد الله الله اشهد الله اشهد ك هيك هل تشقق لما كان ينقع عليها هكذا بس بس والله لا عسل وما لا يتكسر ولا يعني برايت يتكسر ويجي مكانه ما يجي تطلع عليك العظام لا لا الهاشمه دي برايت كسر والمنقله هذه تخرق العظام لا ما بده يتكسر خلاص ما جاء يتكسر بلا انه ما بيزلم من مكانه يبقى على حاله ها حاله الا قصاص كيف ما بقى قصاص يجي ابي ما... بساط ولا الكاسه يا ابن الملك عشان بس بيكسر دماغك اه خلاص اديناه مبلغ من المحصل ما يسبق ايوه اه كسبه اخرج لانك المفصل يدعول المفصل الله ما تخرج ها ما هو لا من المصه الله يجمع ما به اساس لذيذ اما غيره ما في شيء بصوص <متصف> لا هذه بس انا اللي ما عندي شيء لا لازم في لازم في صوص لا هاي لازم لا ابلع من مكاني ما في شيء لا يقطع يقطعها من هنا لا يقطعها من هنا ما لازم اركب هذا قال كذلك ثلث ما فيه لولا من جبل يعني إذا مثلا كنا في العقل أديه فإذا أزال عقله و... ورجع فإذا يرجم له الثلث الثلث أديه إذا مثلا ذيك فيه كسر, كسر يعني العظم ورجع رجع وجبال على عادة يرجم يرجع ما اتلت منه اذا الرشوه ذي كسع بالكلام ها اذا ما ما جيبوا الرشوه رجع تبانزم فيها هاشمه والله ما دام الرشوه بهاشمه ما وما عاد رجع ما رضى يصبر يلا الان ارجع الان اين ارجع petit بجعال اذا ما ارضشوها <سؤال> <ديليدي>. و... <سؤال> اللي هو الا بنسبب الرجع الا معlamation الدلس لما عند الاجع الدلس ايت للن ؟ الن انا متقال <سؤال> بين جرامات ابعمل <سؤال> فيد <زيم> الان اعرف اخنا ثلاثةو و نصف قلقي ا 급غاية <سؤال> اه ثلاثا نصف sterreich مصف قليول لا ما قليل <سؤال> ما ما زالهم بيطالبوا بحق العلاج لو ايكم محتاجين سلامة السنه اللي حكوا علي ما هي الحكايه شو ما بلاقوا بدي احكي اياها اخي يا جماعه انتوا اللي صفيتوا بالحال اللي ذاك ما جابها الله روشه بلا الرووش عليها الرووش يعني الرووش يعني هي كان بلا رووش كامل الرووش ماله اه رووش واحد نجي رووش مع صلاه مع عليك هذا الخروج ما بلا ان قديم ذالعاده هو كيف الماكر لك الرووش لكن مبلغ بيت يا ما راه بينا الناس همي لكم علاجه وسلامه لا ما في طالب رشوه ولا ها صلاحك تدير في دوائك وتجوزاتك لا بشي عم تساعد هاي وجهك ها انت راك عادي هذه سايرك عادي وشمال ها وشمال انك يعني اذا الحينه ما قلنا هذا العقل ديه كامله رجع عقله هاد ما عليه لازم له ولا ما لازم له لا ثلاث ثلاث دين اذا رجع ثلث. واذا كسر يده ما له لا ثلاث الا هاي الا هاشم يقول رجع قد سلامه خلاص ما شاء الله انا هو راشد يعني خلاص وانا نحوه اديه نحوه قال نحول كسر نحو الكسر, نحو الكسر مثل الاشياء دي ترجع ما ترجع كامل لا لا ما اذا ما انجبر فيها ارشه كامل فيها ارشه يعني يعني لو انجبر ففي ثلاث ما فيها الاولى من انجبر يعني يا ارشاك عم لولا لا اذا ما رشوه قد انجبره تسفرت لا لا ثلاث ابو لا بي عليها الحاكم الى ان ينظر كيف ابلاح جو من ايش من السرايه من الموت آه. هاو الغرة عبدنا وأمه بخمسمائة درهم دي يلزم مثلا لزم عليه في جنيه. ولا شيء في من مات بقتل أمه إن لم ينفصل يعني إذا مثلا قتلت الأم ومات معها ما في الشيء إلا إذا انفصل يرزقم خرج حي وما تدي لا قرب انا بدا ما خرج لا. لا لا لا لا يا ترى على يعني مثلا احكم عليها ايوه درسها درسها وما خرج ما في شيء ولو جا وقت ولو جا وقت وان خرج ميت لا برا بيتحرك بيا في روح العدد لا دياب يا ولد اي انا حالي قاعد يعني ما بشي اروح ما بلاق وهو قاعد استناني هذا الشيء هذا الشيء تريد تقوله ما لا دينا ما بدك تتحرك انا اروح من هين من راك والله لا من هين بدي اتحرك يا الروح الله ما بدك تخفيها اه بيجروا لنا دواء فيه تخفيها الروح الان بعده حنجي دي حركه وما جوع على خدمه يا عبد الحر فصل عن الحر الجاني على ادمين غير رهنن خطا لم يثبت بصلح ولا اعتراف بالفعل وضحت المصاعده الاقرب ثلاثه يعقل على الحر يعني بخلاف العبد العبد ما عليه عاد ما هو لا سلعه الجاني على ادمي لا يجوز على آش. لا يجوز على بهيمه ولا على شيء من ما مال ولا ولا عنده ما تحملها العدل الله ما صابر ما صبر ما الحر ما يصبر قيره لا ما بيظنها راحت لا ما الرهينه ما هو المضمون ولا شيء بعد الرهن اللي مضمون لا يعني استودد منه ما هي من الشرع بالكل ما بشيء بالشرع ولاه صادر ما بها ابو بنياده ها ها ما بشي ما هي ما لاقيلنهم يهم يطبقوا القضيه شيء اصل هي مثلا من كل قبيله ما لها امام ولا الكذا يا ابو راهي لا قلايه لا يخالف ولا مقبول ويجلسوا على طول السمر <تصفيق> وال... وال... وال... <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما هم هم راهم بدهم يقرروا قلنا بلا لا قال لهم يقبلوا ولا منهم لا قال لهم يقبلوا وصلهم يقبلوا عام ما كان سيء والله كويس ها ما بتعقل العاقله عم وهي. ولم يثبت بصلح لا ما بلا تصالحوا اللي يدفع لك كذا ان اذا مثلا قتل واحد وتصالحوا الغرمه اللي يدفع لهم كذا ما تعقلها العاده هذه تصالحوا يا من يدفع لهم كذا لا تصالحوا وياهم هذا باطل لان قد يتصالحوا باطل ما يريد تدفعها له على اقل بيته اصاب في زين ولا هذا ما بيني وبين رسو الا ما يعني كيف مو بالصلح العقل العقل العقل قال الخطا اصبر صلح وش ما لا زيد وش صلح عليه عندنا بشمر وصلح ما بلا مسامحه صالح بكثر من الديه لا ده اقل من الديه هاي صدق ما قال صالح ما قبلناه صلح و ما ما بلا ما هو صاحب ما بلا ديك معناها انه بايجوز يشل كم ما بالده ما اقدر معينه من الشر هذه عمي نريد على ايه عم اما ذا يبن القصر طيب طيب اكثر سقطم سهر عادي لا هذا لا ما دفع شيء كنت عليه الصدق ما بلا انت تو اعتراف هذه عنده لا وش ما المصالحه ما ادري الصالح وبكر ولا حديدري هل أن يكون طرحوا بأسفلها؟ أهل أن يكون صالحوا بأسفلها لما ألزمهم بأن تصالحوا بعد لا يمكننا أن يكون لا فعايا جمهم للواقع أهل أهل لا فعايا جمهم للواقع قلنا بأي لما زبر الصلح فيه وش كلاحين؟ ما عليهم صالحين بكتر قلنا قدي تصالحوا عليها وقالوا العاقلة تشل الصلح حقا فلا يسل تم عليها مديها دي من جهة الشرع فقط خلاص صاصي سنة الباقي عمل هين بي قال ولا اعتراف كذلك يتصري هو اعتراف من الجانب في الفعل فإذا ما, ما تعقل العاقل لا يقول هاه شكرا لا بلف دور بس هذا اسود بالعوان اه انا على هذا او عاديه انا الحين ما احد بيروح مسكن يطلب اقول المكان لا بشيء ما على الناس الا قارب غير بيروح يطلب يقول المكان <differences> <العب> <العب م هرمين> ما يفرضوها على ايدها انا ما شيء من بدي حتى دوار كنا اي معاونه بيتعاون او قبيله لكن بس معاونه رجع يتعاون معنا في قضايانا ولا ما يراعيك العقل لا ترى كمان عاد راسنا دا ايوه يجيب عليه ما طالب هناك اما من عدل الفلات هذه قد بها يعني لا, لا ايوه لا يقول لا يقام بدالهم بدالهم عليه وادبته عليه وقال ها فعلت خطاه صحه <تصفيق> ايه عد... عد... انا أسمع... يقول <تصفيق> بعد <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> احمدو علي هذا مو ضحه فصاعده قال مو ضحه فقط ها الله ولا قادر بزمد عقل والله من الميراد للعصبة هو بيوان ما وصل ما هم كل الناس جمعهم جهار ما كل الناس معهم جهار لا لو ما بالله ونير آه. يا بعومه كل الناس بتقول لا غير نقول الناس في زمن الناس يا ما افراد <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما ساب الله يقف يدافع مع هذا عندك بير زمول قال كسامه غير ارجع هنا بياسين بده صار ماذا ماذا ما هذا ما ما خارج هذه دي ظاهر في لان الارض يقوم مقام والقلاب كذلك غير ولا ديك ما فيها وراء عندك اي سؤال امامك ولا يقول القياس يعني يفتقون اذا قثبتت ذيك بالأولى من تثبت ولا لا يضيع جماله ايوه القاتل ذي لا يتحمل جور حينما بلا خطاء لا يتحمل وحده كان المفروض انه يرفع عنها له الارش ولا ما هو كان المف... المفروض رفع عن امة الخطاء والنسيان لكن لما لا يضيع جماله ربني عليه فإذا تحملوا هالناس جمعا ها الأقربو فالأقرب الذكر الحر المكلف من عصبته الذين على ملته كلهم لا يدخل الأمثاء ما عليهم شيء وكذلك العبيد ما عليهم شيء الصغار غير المكلفين ما عليهم شيء هذا ما بيقوله النسب لا يدخل فيها الخلوله ويكون على ملته اذا مثلا هو من قبيله يهود والله ما هذا ثم بعد اذا عدم ذوليه ولا ما كفوا اه سببا ال الولاء. ثم عصبته. يعني عصبة المعتق ذلك. اذا هو السبب جاء وقدعتك. ايه? قلنا هذا يجاء هو. العبد قدعتك فيه جاء وصلا عصبت ذلك كذلك يعني على حسب التركيز. على كل واحد دون عشرة دراهم أقل من عشرة دراهم يقول تسعة والله تسعة ونصف هذا باقي التقسيد هذا هنا يقوله واحد يقوله واحد واثنين باقي ست تقسطه هذا أو أول سنة لا ما هو كل مرة لا يقسطه للتاية هذه على تقسطه قولوا يا يا يمشي بعد تمشي يلا كم بي من يضعها 10 مع دراهم معي وكم نص قلين امي 6 عجاه 1000000 هاي ال 40 اي 4 قليل يعني 3000 3000 ريال صار هذا 6000000 سنه هاي جاب عمل السرق وراح معنا جابها ولا فقيرك دي دراهم احلى انت هاي زال انا دبالي هذا اي دائما معك لا هي هر كثيره قال ولو فقيرك كذلك يلزم بلنات قصى الغني والفقير سوا دبا واحد غني واحده هم سوا ثم في ماله اذا ما وجد ما وجدت له عاقله بالضبط اي كلا ادى باب وعن داه ليكمل ثم ما فومه ها ما إذا كان العاقلة ما علي لا لا من جازان هو على العاقلة هي هي هو من جازان بيجعلوا على السفر ماذا ثم في بيت المالي إذا ما وجد له مال بعد عدم العصبة في بيت المال ثم المسلمون إذا ما بشي يع المسلمين كلهم يغرقوا يعني ما كل المسلمين يعني هذه هذه. آه. آه. آه. آه. عليهم ما هذه يقول لا هذه ينسبهم شايف انت عم تسوي هذا ما كانت ما دامت وزع على ان الاقرب الاقرب ما كان الاغرب ما بيبعد جال ولا شيء عليه انكبت العاقله اذا كفه خلاص ما كفه بنادي عليه قبل الحكم عليها اذا ابراه الديه تبرأ العاقله لا تجبل الحكمي عليها ما حكموا عليها الله اذا ابروها ما هو ما... دي... العكس ما اذا ابروها العاقله فلا يبرى ها حقك العصر شي على العكس ما ولا ابراهيم الجانب لابراهيم هذا براول القبيله العادله لا ما يبرئ لكن اذا حدا مو اغدر ويجوب على هم وابراهم خلاص قال يو بره والله براءوهم كبيره لا لا لا لا بدي ما لا بدي ياكل هذا ما وجب عليه ما شاء الله براءوهم ما بدهوا لا ما بدهم من قدر يا واحد براءوهم جمعه اذا براءوهم قبره هو ولا براءو واحد منهم ما وعن, وعن ابن العبدي والملاعنه والزنا عاقله امه العبد اذا معه ولد حر ما <تصفيق> يسوي <تصفيق> وحده اه وجالها لا ها اذا دجالها اذا اذا يسقط اذا زوجيبه حره على الزوين شرد جاهه الزويه اذا شرد ما صبر ما كان شرد ما صبر ها ما شرد جاه كان ان شاء الله عبد قد <تصفيق> <تصفيق> <جايز> <تصفيق> <آه. تصفيق> <تصفيق> ما جرب اه يعني جاهز جاهز سوى هذا كله ايوه ما به ما بلا لا لا لا لا لا لا لا لا خرائط عايده لا العكس العكس ذي ما هو جايز العكس لا الزوج الحر بالامل لان لازم في اولادهم يخونوا عبيد اه هذه حسره لكن العكسه بيهي تطلع على على حظه العبد الزهره هذا اصرح هذا يهرب كذلك قال الملاعن ابن الملاعنه يكون عاقلته عاقله امه اخوالك ما دارنا لا ما قال لك ما في شيء وكذلك ابن الزنا ما هو صاحب الله ذا معروف لا ما هو ابن الزنا هذا يضر عليه بعد يجوز الحديث قد لا لا يجوز الواحد يقرميه ولا داري وشوه ما رميه جميعه كاف؟ ما رميه جميعه هو لا هو ولا ما جمعه وما هو عديه له لو ما انت قول له ابن ما يجوز ما زميه لقدت وما ما يساينها وكاستخدهم يعني يكون معيه شرطه ما يجوز لاجله واشه هو ما هو عديه ما عندك القلب؟ حق الله الله اسمه الحد ماذا كالحد معنا في الحج لا يجوز تقول له يا بن زين ها ما, ما, ما فيها اثم ولا في شيء ما حسب المسلمين الله الله خسركم الله أبقى كثير الله أبقى ما أبقى ومعنا بعضاً روحه ببعض الناس بزاه. ولا قب الشيء ما بيوبها تزوها لا أخدود رقم الناحة لا تزوها لا تزوها لا تزوها بعضهم يلا يلا هؤلاء نحلى واحد ما يلا هاي هاي هاي ولا يشتوه يدري ها أبقى كثير صلاح اليوم يا ما يجوز فيها ما يجوز يا ما بده يعني, يعني ما بده مقدور لا يجوز لا واحد منا يعني على انه ما, ما, ما, ما, ما, ما. ما. في آه. اهل لا بده الله ما. يعني ما يجرا على احكام ابن الزناع ابدا مايرا عليها. اه. موزن. اه. <تصفيق> <متحد> اه. اه. اه. اه وكذلك وديعنك اديك الابن الزاني. اذا كدوك عروف انها هي... جاء. اديك الولد ابن زنا كذلك تعقلها ايه. ام. ايها هي عاقلة ولا عاقلة امه. ها? اللقيس. ملاك اللقيس ما هو. ما فيها هو مدلا ملى عاقلا والامام ولي مسلم قتل ولا وارث له قال المسلم او ذمي او معاهد السلام عليكم هو راجع الى اصل اليمه لا هندتي الولاي. الولايه تاع هو بيتاي اللي تيا في تاي هاي اخذ التبرع الى تاي لنا هناك اذا فيها مصلحه لا هيدا من جهه الامام ومصلحه حقتنا اللي نشر الاسلام اللي توسع اعضاءات مصلحه للمسلمين هذا لا عندك لا كل مسلم ولا عقوة قال للإمام على الجاني من القواد والدية إلا أن يكون للمسلمين وصلها عامة في ذلك كذل الإمام العفو وما بينظره إمام المسلمين يمع في كل المصالح العامة ديه. حقة حقة عثمان خضية عدمان. في اه عبيد الله عمر بن الع... عمر بن الخطار. دي قتل الهرمزان. ما في عمر بن الخطار. ما هو عمر بن الخطار انها ابنه. ابنها عبيد الله. قلت انها واش ما كان. الشي هو قتله. هو قتله. دي عندك. و عثمان قالوا عاف يعني اه قالنا إن المسرحه انه يعب عن ضمير المؤمن ما رضى قال اما كانني الله منه لا اقدر الصنم لا قدرت يا ارجع مثل بيصدني بالمعرفه ما قال اذا معن بيقول عثمان ان المصلحه للمسنين وهذا بيقول ما انا عاف لكن إن كذا وكذا ضمير المؤمن ما رضى آه. اشتبنا على الامر من هنا والإ؟ ولاه والامام وراجعينك ما ما ما ما هذه الرموز لا ما قام راح مش تابع من ما ما ارجع مبلط ولا امر من هنا بسلام حاول عند رم والله امر الله امام المستحق ها مين يستخدمه خلص لها قلت قلت هذا اي والله الناس ثالث تعلق بها هي قال ان هذه قال ان هذه حد ده عندك ابو له على قسل مرقه الطازج عندك فارزي اوغاد ننا بيقولوا له فارزي ولا هرمزاني والله على قدك والله الشياق ديردان مايو عند دهم السلام الهرمزاني عندك من هذول اثنين صار عندك كديرهم مدري بس ما دخلوا